حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك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 أو نورياك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي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 رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها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 أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يكافؤ عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأف وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم ان مخلدون ان المجرمين في عذاب جهنم مخلدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون أن لا قل إذ كان للرحمن ولد فانا أول العابدين سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا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 فأنا يؤفكون وقيله يا رَبِّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون